أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.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 يمسي أجير من الجن حتى يصبح بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahir Rahmanir Rahim Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad Lam Yalid Wa Lam Yuled Wa Lam Lahu Kufuwan Ahad Bismillahir Rahmanir Rahim Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم Pójdźmy do tego, żebym powiedział, min nie jestem w stanie wypowiedzieć się w tej sprawie. من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أذكار المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أذكار المساء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 فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته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 اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر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 وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب في القبر لا اله الا انت اذكار المساء حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 Pospieszę, Allah, nie ma innej bogini, zaś na niego odbiłem. On jest Rabszem Góry Wielkiej. من قالها حين يصبح وحين المسيح سبع مرات كفاه الله إله ما أهم إلا هو من عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي أذكار المساء اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت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 وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها ثلاثا حين يصلي وثلاثا في القيام وبمحمد كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة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 أذكار المساء استغفر الله وأتوب إليه الله الله الله استغفر الله واتوب اليه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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق من قالها ثلاث مرات لم تضره همة تلك الليلة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة لكم من موقع